وَلَا يحسبن الذين يبخلون بِمَا آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بل هو شر لهم شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير Allah <todic>